اشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون الوصيه ببر الوالدين وانت تقرا هذا في القران كثيرا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ولم يقل ثم وقال عز وجل واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا اذا فالانسان مامور اولا ان يتربى ثم انربي ولده على توحيد الله عز وجل وإخلاص العبودية له ثم على طاعة والديه والبر بهما ذلك البر ليس لا يساوي شيئا من رحمة هؤلاء الاباء وهؤلاء الامهات بابنائهم ان المتصور لرحمه الاب والام بولدهما يرى العجب العجاب وفي المقابل يرى قسوه وغلظه وسوء معاملة من الأبناء لآبائهم ويرى العقوق المر الذي يشكو منه كثير من الاباء وتدمع منه كثير من الامهات وقد حرم الله عز وجل عقوق الوالدين بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر بعد الاشراك بالله مباشرة فقال أكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين ثم كان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام وقال الا وقول الزور الا وشهاده الزور فانظر كيف كان عقوق الوالدين اكبر كبيرة بعد الاشراك بالله تبارك وتعالى فوجب على الانسان أن يكون بارا بأبيه وامه هذا منهجنا هذه تربيتنا الإسلامية اما ان يقوم الولد فيضع اباه أو أمه في دور العجزة أو في دور المسنين والمسنات فهذا لم يتربى على منهج الإسلام وهذا لم يطبق وصيه من وصايا الإسلام ووصين الانسان بوالديه في الايه الأخرى بوالديه احسانا وفي الايه الأخرى وصين الانسان بوالديه حسنا وان الإنسان لا من القصص ما يشيب الرؤوس من حال الابناء مع آبائهم ينسى هؤلاء ان الجزاء من جنس العمل وانه كما يدين أحدهم يدان وان الله تبارك وتعالى يخلق له من صلبه من يريه الوان العذاب كما عذب اباه وامه يا للعقوق المر المواقف في هذا كثيرة أكثر من أن أقصها عليكم لكن تصور أن هذا الولد كبرت سن ابيه فوضعه في حجرة حجرة البواب خير منها القى اباه بعيدا عن البيت وأصبح الرجل مهملا يعيش ومعه القمامه ومعه كذا وكذا ثم كان ينزل اليه الطعام في طبق بال قديم لا يستحق الا أن يوضع في القمامه ينزل فيه الطعام لابيه في هذا الطبق البالي ومات الرجل ونزل ولده ليجمع الاغراض ويلقيها بعيدا فنزل معه طفله الصغير ودخل معه الحجره واخذ هذا الطبق دون غيره فقال يا بني القه انه قمامه زباله الق هذا الطبق قال لا انا اريده قال لما يا بني قال حتى اذا كبرت في سنك مثل جدي اطعمتك فيه هكذا كما تدين تدان هذا اخذ اباه وانطلق به في الصحراء الى ان وصل الى صخره معينه ونزل به وقال لا بد من ذبحك يا ابي فقد مللتك ولا اطيق رؤيتك فلا بد ان اذبحك يا بني تذبح اباك قال نعم ولا بد قال يا بني ان كنت لا بد فاعلا فاذبحني عند هذه الصخره واشار الى صخره اخرى فقال يا ابتي وما يضيرك ان ذبحتك عند هذه او عند غيرها قال يا بني اذبحني عند هذه الصخرة فقد ذبحت ابي عندها ولك يا بني مثلها كما تدين تدن والجزاء من جنس العمل هذه تربيه نحن نحتاج اليها كثيرا اننا نرى الان الوالد بصوره منكره مقززه سخيفة جدا يربي ولده منذ نعومه اظفاره على أن يبصق على وجه امه وعلى أن يضرب امه بحجه أنه يدرب الولد وانه فرح بولده لانه بدأ يتحرك وبدا يتكلم يقول له قل لها يا بنت كذا وهي تقول قل لابيك يا ابن كذا وينشا الولد لا يقيم وزنا لابيه ولا لامه حتى ترى ما ترى من المواقف هنا قريبا هنا ترى من يسب اباه ويسب امه وربما سب الدين لامه وربما ضرب امه بل وربما والله قتل امه هذا موجود فينا لسوء تربيتنا انا اذكر ولا انسى ان امراه كانت تعلم طفلها الذي ينشا من جديد طفلا صغيرا فبدلا من ان تقول له قل الله قل بسم الله كانت تقول له اشتم فلانا او اشتم فلانه باقبح واقذع الالفاظ التي تتصورونها وينشا الولد كذلك فاي تربية هذه ايها الاخوه ايها الاخوه اننا حينما نتحدث في هذه الأمور لا نتحدث فيها دفاعا عن الإسلام فقط بل اننا نتحدث فيها لاننا اسفون على أن كثيرا من المسلمين لا يطبقوا شريعه الله في نفسه ولا يطبق شريعه الله في اسرته إن الإسلام يربي ابناءه على حب الله عز وجل اولا وحب من أحسن إليك من من المؤمنين ومن أهل الدين وتصور كيف أن هذه الطاعة للوالدين ليست خالصة كامله من كل وجه مع أن الله عز وجل قرنها بعبادته عز وجل ولكنها لكنها مقيده بان تكون في طاعه الله تبارك وتعالى فقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعه في المعروف يقول عز وجل وان جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما هنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولكن مع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفه واتبع سبيل من اناب الي أمر من الله عز وجل للعبد أن يتبع سبيل المؤمنين وان يتبع سبيل الصالحين المتقين من اتباع الكتاب وسنه النبي صلى الله عليه وسلم